وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لّيَقُولُوا لي أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ بِأَعْلَمِ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي لُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّمْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ